ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعطروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم منينا وإن ربك له العزيز الرحيم.